رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه والزيادة بيمينه زادها الإمام أبو داود وهي زيادة جيدة والعقد في لغة العرب هو الربط والضم الربط والضم هذا هو العقد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الأصابع أي يضم الأصابع في التسبيح ضما بعد أن نجد حتى نكون أعلى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد أصابعه في التسبيح أي ضم هكذا سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان, سبحان الله هكذا قال الشيخ عبد عزيز الباز رحمة الله عليه في مجموعة فتاوى قال العقد هو ضم الأصبع وبسطه ضم الأصبع إيش وبسطه سألت الشيخ الحيد قلت يا شيخ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الأصابع قال يفعل هكذا سبحان الله والحمد الله, الله, الله أكبر كثير من الناس كيف يفعل أن يفعل هكذا سبحان الله والحمد لله والأكبر هذا يسمى عدا لا بسطا سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله والحمد الله أكبر هذا عد والعد لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عرفت كيف إنما كان عليه الصلاة والسلام يعقد لا يعد، وفرق بين العد وبين إيش، وبين العقد، فقلت له هكذا قل هكذا ليش هو، إنما هكذا كان يفعل عليه صلواته السلام، فكثير من الأخوة يفعل هذا الفعل، فذاك يعني من باب التنبيه. والتذكير بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن كثيرا من الأخوة قد يقتلون عن معنى العقد فتجد غالب المسلمين يعدون عدا على على الأصابع هكذا وهذا ليس هو حد ابن سلم إنما السنة هكذا يضم الأ الأصابع ثم يش ثم يفتحها والله أعلم